يواكم صدق فإذ لم تمعنوا وثابا الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قَالُوا خَفِيرٌ بِمَا تَمْلُونَ أَلَمْ تَرَ الَّذِينَ تَوَلُّوا قَوْمًا غضِبَ الله؟ le on <laughs> أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما تَبَ <تبالله> اللهُ لَا أُغْلِبَنَّ أَمْرُسُ لِي إِنَّ اتبى <تبالله> الله لا <لأغلبن> أخلي أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. Yo